بسميع الخير مسامع للانشاد مسامع تقدم, تقدم, تقدم نسكب الدمع علشان دماء عيدها يا عرق بالعيدينا نسكب الدمع علشان دماء عيدها يا عرق بالعيدينا نسكب الدمع علشان دماء عيدها يا عرب بالعيدين عاها اسألوها واسألوا ذابيحها هل هو العيد عليها أم لطاها لست أدري كيف فينا فرحة واثر الشام غريق من دماها لست أدري كيف فينا فرحة وَثَرَى الشَّامِ غَرِيقٌ مِنْ دِمَاهَا نسكب الدمع على شام دماء عيدها يا عرب بالعيد نعاها نسكب الدمع على شام دماء عيدها يا عرب بالعيد نعاها أي عيد قاد مشق دمعها يجعل العيد حزينا وبكايا اي عيد وادي مشق دم با يجعل العيد حزينا وبكايا يا رجال الامه العظمه كفا انقذوا الشام فقد دي ساحما نسكب الدماء ونشرب من دماء ايدوا يا عرق بالعيدينا اسكبوا الدمع على شان دمى ايدوا يا عرق بالعيدينا خنجر الغدر بها يقطعها وسيوف الحق تقتالوا صباها يا الهي هل حق كف كف دمها أنت رب الشام كاف ورجاها نسكب الدمع على شام دماء عيدها يا عرب بالعيدين عامها نسكب الدمع على شام دماء عيدها يا عرب بالعيدين عامها نسكب الدمع على شامن دماء عيدها يا عرب بالعين ديننا مع تحيه اخوانكم في مسامع الخير للانشاد